بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزملك من ليل إلا قليلا نصفه أو قص منه قليلا أو زد عليه ورتل, زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً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 ان لدينا ان كان لوجحيم و طعاما ذا غصه و طعاما ذا غصه و عذابا لميما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا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 صَافِر الرعَوون الرَّسُول فَأَخَذْنهُ أَخذَو وَبِيلَ فَكَيفَ تَاتَّقون إ كَفَرتُم يَمَ جَعَ الْ وَِندَانَ شباَ السَّم أُُم فَطِرُ بِه كَانَ وَعدْدُهُ مَفْرول إِهذِهِ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ واللَّهُ يَقَدِّر اللينَ وَ النَّه عَلِمَ أَلَّا تُحصُوه فَتَابَ عَلَكُمْ فَقَرَأُوا مَا تَ يَستَرَ مِ